كدير <تصفيق> إذنا <تصفيق> <تصفيق> أَلَّا رَبِّ إِمْنِي وَغَنَى الْعَمُّ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرُّؤْوسُ شَيْفًا وَأَشْتَعَلَ الرُّؤْوسُ شَيْفًا وَجَتَعَلَى رُؤُسِ شِيْفَ وَلَمْ أكُمْ بِذُعَاءِكَ رَبِّ شَفِيعًا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَاءَ كانت امرأة في آخرها، لي. و این یا yeah, زاکری وَإِنِّي لَكِثُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي وَإِنِّي كِفْتُ الْمَوَالِيَ مُرَأَيِ وَكَانَتِ مِرَأَتِ كنيئة وإننا نبشر ما يكون لي غلام وكانتي امرأتي قَالَ آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث وَمَنْ كَانَ قَبْلُ كَمِنْ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا آه نا نم فَتَخَوَّنَ مِنْ دُونِي ابْعَدَا گوه وعمل أفوفا تبذب بي ان الله ربك فتنك س وَقَرِعَ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي رَأَوْا <تصفيق> كُلَّ رَحْمَانٍ قَوْمًا فَنَنَكَذِبَ مَنْ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيَة فَحَمَلُوا عُبَنًا طَبَذًا The drug. is saving وتر من البشر أخذا فقولي, فقولي وكلما يوم انسي الله اكبر وتقد ب تحملوا قالوا يا ما يا مود yeah فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكذلم من كان في المهد فأتح بي قومها تحملوا <تصفيق> قالوا يا مريم لقد جئت I ام ولم يجعل لي ذنبرا والسلام علي يوم والسلام علي يوم مولد ويوم أموت ويوم أبعث خير ذلك. So bad.